لا اله الا الله فاناتفقون وان يكذبون فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا عد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِلٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ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 ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون ج ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم untuk mulai naik jatuh yang saya kurangkan seperti yang this O players, anda, anda yang thick H Александ, Allah إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى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 وَمَن يَتَّقِ فَإِنَّمَا يَتَّقِ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ Wahai yang hidup dan yang mati! Innallah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya jika Anda hanya menyebabkan Jika kita berkata oleh kata-kata Jika kita berkata oleh kata-kata Jika kita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 مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء Inna Allah azizun wa fur. Inna الذين يتلون كتاب Allah, واقام الصلاة, وافقو مما رزقناهم, وافقو Mara zqnaqum siriwa alaniyatin yarjuna tijarat la tabur liyufiyum ajuh rum wayazid rum min fadzlih innaqo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 ما أورثنا الكتاب الذين أصفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. Jannah Tuh Adni yadkhulun ha yuhalewun fiyah min asawir min zahabin walulua Walibasuhum fiyah harir Waqalul hamdu lillahi lathihi aadhaab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 dan mereka mihlas, dan Shepherd nous wybah-ul, bersin humana, except yang kita buat kepada Christ ained emrestrialkan kesem badan kepada anda فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم ويب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 wa aku semu bilai jehd aimanim la injaahum nizirul la yakunun ahdah min ihd al umm fala ma jaaahum nizirum